طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وَقُمّ بِالآخِرَةِ هُمْ يوقِنون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ, زينا لهم أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتنقى الخرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ بِاللَّدُنْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسُ نَارًا لَعَلَّي أَأَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ دَارًا سَأَتِكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَأَتِكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وَلَا مُدْبِرَهُ وَلَمْ يُعَاقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَافُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلَّا مَا ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ إلَّا مَا ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَ بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قالوا, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ قُلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ